Allahu Akbar. Alhamdulillahi alamin rahim Malik İhdin el cıraat el müstaqim, cıraat عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 Alhamdulillahiy Rabbil 'Alamin, Al-Rahman Al-Rahim, Maliki Yum Din, İyak n-ığbuzu, İyak n-ıstegin, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.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 Alhamdulillah Rabb al-alamin, Al-Rahman Al-Rahim, Malik yom el-Din, İya kanağbudu, İya al-cirat al-mustaqim, Cirat al al alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <تصفيق> قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allahu ekber Semi Allahu limen hamida Tayyib Allahum ehdina fiman hedeyit ve afina fiman afeyit وَتَنَ فيِي مَنْ تَوَّيد وَبَلَ نَ فيِي مَعَطَيد وَقِنَ شَرْر مَ قضَيد فَإِنكَ تَقدِي وَل يُقضَ عَيك إنِهُ ل يَظِلُّ مَن وَلَا يعّ مَن عَيد. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك Allahümme qusm lana min kxsheti kma taholuh bihi, ma taholuh bihi, bine na ve bine ma gciyetik, ve min taatik ma tubligna bihi cnetik, ve min el yqin ma bihi, dunya. وَمَدَّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا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 Rhamuna, ve la tejgal ya Rabbına Dünya akber hemina, ve la mablag almina, ve Allahum mağfir lana Allahum mağfir lana Allahum mağfir lana li validina wa li zawjatina wa li jami'i irhamina wa من الأحياء والأموات يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر